عَسَى الصُّبْحَ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم مجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بطنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا